فإن كان الحدث معاصرا للنزول فترى على حقيقتها وإن لم يكن معاصرا للنزول كان معنى ألم ترى أي ألم تعلم وعبر بترى دون تعلم ليدلنا على قضية إيمانية وهو أن ما يقوله الحق يجب أن يكون مثل ما تعاينه العين وقلنا أيضا أوتوا نصيبا من الكتاب أي لم يقترحوهم أشياء وإنما نزل عليه ومن الكتاب أي أمر مسجل ونصيب هو البقية الباقية بعد ما نسوا ما نسوا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم أي كتاب؟ أهو القرآن؟ أهو التوراة؟ لا مانع أن يكون هذا أو ذاك لأن القرآن إنما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب إذن فلا خلاف وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أعطى رسوله قضية إيمانية في الرد على أي شيء يكون من خصومه أمي يهود في اية محاجدة يقول الرسول فإن حاج يقول الله فان حاجت فقل اسلمت وجهي لله يعني انا لا اجيء بالحجة من عندي بل اجيء بالحجة عند من اسلمت وجهي واشرف كياني اليه سواء كانت المحجة مع اليهود سواء كانت المحجة مع النصارى سواء كانت المحجة مع الامي قضية عامة وقلنا إن هذه القضية الخاصة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه من الذي دعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المدعو إليه إنهم اليهود وأي كتاب دعوا ليحتكموا إليه إنه التوراة الذي هو القسم الباقي عندهم ليكون حجة عليه وقلنا إن سبب القصة أن رجلا خيبريا وامرأة خيبرية أي من يهود خيبر زنيا وكان من أشراف خيبر فاليهود لأنهم عملين لأنفسهم سلطة زمنية أحبوا أن يعفو الزان والزانية من حكم الرجم الموجود عندهم في التوراة فقالوا نرفع الأمر إلى محمد لعل عنده حكم يخفف فيحقق ما نريد منه فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم الإسلام وهو الرجل فلم يقبلوا ذلك وتولوا عن الحكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون أن يكون الحكم في هذه القضية في أمر يهوديين للتوراة فقالوا أنصفتنا يا محمد فدعي بقسم من التوراة وبعد ذلك قال لهم أيكم أعلم بالتوراة فقالوا شخص اسمه عبد الله بن سوريا فاحضروه فاعطاه وقال اقرأ فجلس يقرأ فلما مر على آية الرجل وضع كفه عليها وقرأ غيرها. قال ابن سلام عبد الله بن سلام يا رسول الله اما رأيته قد ستر بكفه. مزحزح كفه وقرأه وفإذا هي آية الرجل هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن هو الحكم في التوراة وتعطينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء بالجزء من التوراة الذي يحمل هذا النص وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو عبد الله بن سلام وكان وهوديا وإسلامه له قصة عجيبة بعد أن اختمر الإيمان في قلبه لرسول الله لقد شرح الله صدري لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكني أحب قبل أن أعلم إسلامي أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم رأيهم فيه لأن اليهود قوم بُط فيهم افتراء وفيهم كذب وفيهم تضليل فلما سأل رسول الله رؤساء اليهود عن عبد الله قالوا سيدنا وابن سيدنا وحضرنا وإلى وا وا أخه وكالوا له صفات المده والإطراء والتقدير فقال عبد الله الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا هو خبيثنا وابن خبيثنا وغيروا الأسطوانة فقال له يا رسول الله أما قلت لك أنهم قوم بط والله لقد أردت أن أعلمك برأيهم فيه قبل أن أسلم ذلك هو عبد الله بن سلام الذي زحزح كف عبد الله ابن سوريا عن النص الذي فيه فيه آية الله في يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول الحق ما سبب هذا الإعراض قضية عامة أن سبب هذا التغيير كله السلطة الزمنية التي أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم ومعنى السلطة الزمنية أن يجيء أشخاص ليأخذوا من قداسة الدين ما يفيد عليهم هم قداسة ويستمتعون بهذه القداسة ثم يستخدمونها في غير قضية الدين معناها هذه معنى السلطة الزمنية وإحنا قلنا إن كل تحوير في منهج الله سببه البغض سببه البغض المفروض أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون سيأتي نبي من العرب نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وهم يقولون للمشركين من العرب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية ليوضح موقفهم من قضية الإيمان العليا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل فالرد على قولهم لست مرسلة ماذا يقول لست قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فكأن من عنده علم الكتاب كان مفروض فيه أن يشهد لصالحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقول الله ومن عنده علم الكتاب إلا إذا كان ما عند علماء آل الكتاب يؤيد الله في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه وبعد ذلك حصل ما حصل السبب هو السلطة الآيه؟ الزمنية والسبب أنهم يسروا لأتباعهم أمور الدين وكل داعي في مبدأٍ من المبادئ يحاول ان يأخذ لنفسه سلطةً زمنية يأتوا للدين اللي فيه تكاليف شقة على النفس ويجي دين فيه شوية تخفير مصيلي ما عمل ايه خفف الصلاة عشان اللي بتتعبه الصلاة ده يقول لك والله ده دين كويس مادام دين فيه كده هلا بروحه ويشيل مثلا شوية من ذاكه وده يعمل ايه تحللات علشان ايه الناس تقبل ولذلك اللي اشهر المسيحية ايه انهم كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات اخذوا من التيسيرات ووضعوها في الدين علشان الناس تجد فيه ايه مشجع لان تكاليف الدين شاقة لا يحمل انسان نفسه عليها الا من امن بها ايمان صدق وامان حق ولذلك يقول في عمدة العبادات ويصل وانها لكبيرة الا على الخاشعين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يا شقة إذن, إذن المسألة يوم يجي الدين الجديد بقى يعمل إيه ولذلك تجد كل من حارفين يخففوا شوي يقول لك لا دي دي حالات دي حالات دي حالات دي حالات ما شفناهمش يزودوا الحراب إنما نقصوا الحلات الله ليه يا ناس لأنهم مال يخليهم يجوا ناحيته إزاي فهم أرادوا أن يسهلوا على أتبعهم في الدين قال لهم ما تخفوش من حكاية يوم القيامة دي لن تمثن النار إلا أيام معدودة أيام خففوا عليهم يعني اعمل ما شئت فإن النار مش هتصيبك إلا وشوفوا حتى التعبير أولا كل حدث له زمان وله قوة يحدث عليها فمن ناحية الزمان قالوا أيام معدودة مش خلود ولا أي حاجة حتى ولو كان شديد مع انه ايام معجوده يبقى اي وكمان ما هو الشديد قال لك لن تمسنا والمس يعني حاجة ايه حاجة خفافي قوي ما هو ما هو بيعمل ايه ما هو بيغرق لن تمسنا النار الا ايام ايه والام لا نحن نحلو ابناء الله واحبائه ارايتم ما احد يعذب ابناءه واحبائه لا ربنا اعطى ليعقوب ان هو مش هيعاتب زريته ابدا الا بمقدار تحلة القسم انه هيقسم لا ام لان جهنان وليلاتها يبس علشان يحلل الايه ومعنى تحلة القسم يفعل من الحدث ما يحلل القسم وان لم يؤكد الايه وان لم يقول الايه زي قد فرض الله لكم ايه تحلت ايه ايمانكم او فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحبث هو حلف ان يضرب امراته مئة ضرب فربنا حب يخففها ويعمل له تحليل القسم فقال ايه خذ بيدك ضغصا يعني حزمة حشيش فيها متعود واضربها ايه ضربة واحدة ثم الضربة الوحدة يبقى كمك ضربتها متضربة بالعود بده تحليل قسم تحليل ايه فهو قال لك ده ربنا لا يعذبها من زرية يعقوب إلا بمقدار تحلة القسم دي كلها إيه ليزينوا من ناس بقاءهم على هذا الدين اللي الأخرة فيه حتكون مص مصه وأيام معدودة وإحنا أبناء الله وأحباءه وربنا إدى العهد لوعد يعقوب إنه ما يعذبش أولاده إلا بمقدار إيه تحلة الايه تحلة القسم ذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى ذلك بأنهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصيان الأرض ذلك ما الذي حملهم على ذلك ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم ايه معنى غرهم الغرور هو ايه الغرور هو الاطماع في ما لا يصح ولا يحصل الاطماع في ما لا يصح ولا يحصل هو لذلك تقول له انت مغرور يعني فاهم ان دي توصلك لشيء الفلاني لا مش هتوصلك يبقى الغرور هو ايه الاطماع في ما لا يحصل ولا يصح لا يصح اولا ومن ذلك انه لا يحصل ده الغرور ولذلك بيسمه الشيطان ايه لا يغرن بالله الايه الغرور اللي يعجي زين لكم ايه زين لكم الامور اللي يطمعكم فيها من غير ما تحصل لا هي صح ولا هي ايه ولا هي حاصل والدنيا دار ايه برضو بقول ودار الايه دار الغرور يقول لك الغر او الغر الرجل اللي ما بفيه عندوش ايه تجربة يقبل على الاشياء كده بدون تجربة فلا تنفع وياه ولا تصح كل المادة اذا ايه مأخوذة من ايه اطماعا فيما لا يصح ولا يحصل امر الاثنين الشيطان سماه ربنا ايه الغرور لانه هو بيطمعنا باشياء لا تصح ولا تحصل ولذلك هيجي في يوم القيامة وبعدين يقول لهم والله انتوا اللي هبل انا ما كان لي عليكم من سلطان ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان السلطان الذي يقنع الإنسان بعمل فعل إما أن يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل وإما أن يكون سلطان القوة فيرغمك أن تفعل يبقى السلطان إيه؟ نوعين اثنين إن شرقبا سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة على الفعل إن سلطان الحجة يقنعك أنت فتفعل وأنت مقتنع السلطان الثاني ما يقنعكش انما يرغمك على ان تعمل فهو يقول لهم انا ما كانش لي عليكم سلطان لا عندي حجة تقنعكم بان ما يكن تعملوا شيء فلاني ولا كان عندي قوة ترغمكم على انك تفعل انما انتم اللي كنتوا على تشويره دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي يعني لانا مصرخكم يعني ايه افزعوا لكم ساعت الم... الم... أ... ما تقول ليه فلان يصرخ على واحد اللي ينجده الذي يأتي إليه يبقى إيه أصرخه أصرخه يعني سمع إيه صراخه وذهب إليه الإله قال لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه بمصرخي يبقى هذا معنى إيه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ليت الغرور ده كان في أمر غير الدين كد تبقى المصيبة فيه سهلة إنما ده الغرور في أمر إيه ومعاد كل حدث موقوت بمهيته لكن حدث الدين مش موقوط بالمهية بتاعت الزمن ده المهم اللي جاء إنما لما الواحد ينغر في أي جزئية من جزئيات الدنيا إن فشلت يقف الفشل عندها وحدها وما يتعداش إلى زمن طويل إنما لما يكون في الدين ماذا يحدث تبقى المسألة خادت العمر الثاني وآخر وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون والافتراء هو تعمد الكذب تعمد الكذب نقول لهم إن حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذي دعيت إليه في كتاب الله وعللتم ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة قالوا في الأيام المعدودة إنها أيام عبادتهم للعجل الأيام اللي عبدوا فيها الإيه؟ العجل وقالوا نحن أبناء الله وأحباه ذلك كله إيه غرور وافتراءات إف... ليتهم كانوا يعلمون صدقها إنما ده هم أيلين وفهمين إنها, إيه؟ إنها كذب فإذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه تبقى المسألة كشفت ولا لأ أوه. تبقى الفاضحة جدت فاضحة اللي هي القيامة هتفضح كل غشاش وكل كذاب وكل داعية بغير الحق كل دي فكيف؟ إن استطاعوا أن يصنعوا ذلك في الحياة التي جعل ما لهم فيها اختيار يفعلهم ما يفعلوش ونرتب سواب ونرتب عطاب زي بعض طب ولما بعد ذلك يسلب منهم الاختيار ما يكونش لهم اختيار أبدا هم كانوا في الدنيا بما ركز الله فيهم من طبيعة الاختيار بين البدلات وبما ركز الله لهم في بنائهم أن كل جوارحهم خضعة لإرادتهم ما هي الجوارح خضعة للإرادة تقول مثلا الإرادة تقول اضرب واحد على أفاق اضربه يشيل واحد من يا يشيله قول كلمة حق يقولها قول كلمة باطل يقولها الله إذن الجوارح إيه الجوارح خضعة لإرادة الإنسان إرادة الإنسان هي اللي بتختار بين الإيه؟ البديلات لكن في يوم القيامة ما فيش انتهى كل شيء ما عدش الكلام ده ولذلك قلنا زمان ان الجوارح ال ال التي كانت تطيعهم في الفعل ما نقولش تطيعهم لان الطاعة اختيار ان تفعل وتطيع ده هي مقهورة ان تفعل ولذلك اذا حل عنها صفة القهر والتسخير لمراد المريد تبقى على طبيعته يوم تشهدوا عليه ايه طب انسنتهم طب ما هي اللي كتبه تكفر ها مش كده وعيديهم وأرجل أذلدهم تشهد عليهم فكأنها كانت خاضعة لإرادتهم تفعل ما يريدونه ولكنها كارهة لهم فكيف إذا جمعناهم إيه ليوم لا لجزاء يوم لا ريب فيه أي لا شك لقيام الأدلة على إيه على وجوده فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مع انهم بالخصوة دي برضو مش هنظلمهم بل هناخدهم بمقاييس الايه بمقاييس الايه العد قل كل, كل الله مالك الملك كلمة ملك ساعدنا تسمعها في ملك وفي ملك الملك كل واحد له ملك أنا أملك التوب الللي علي والعداية واملك الالم وملك اسمه كل واحد له ايه له ملك إنما اللي يملك مالك الملك دي نبقى نسميه ده ملك رقا اسمه ايه ملك فإذا كان في الأمر الظاهر ده نسميه عالم الملك المشاهد وإن كان في الأمر الخفي نسميه عالم الملكوت يبقى احنا عندنا ايه دلوقتي ملك وملك وملكوت ولذلك لما ربنا تجلى على سيدنا ابراهيم وقال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض الاشياء المدرية او يبقى ايزا المراحل بتاع الحياة ايه ملك اي واحد يملك اي حاجة نعم لكن اللي يملك اللي ملك اي حاجة اسمه ايه؟ نسميه ملك ونسميه ملك انما دي كان سميه مالك للاشياء هو مالكه لاشيائه مالك لمتاعه مثلا انما ملك يبقى بيملك اللي بيملك لعملها للاشياء الظاهرة في الاول مية تسميها ملك ده ملك وده ليه ملك وده ليه ملك, وده ليه ملك, وده ملك. وبعد ذلك تنحازوا إلى الأقل, الى الاقل يبقى ناس كتير لهم ملك وبعدين يجي واحد يعمل ايه ملك عليهم كلهم الاعمالية في ملك دي اسمها ايه ملك لله ملك السماوات والأرض لما تجي المثال تصعد إلى الحق سبحانه وتعالى نقوم نجد بالنسبة للناس أنا أملك فأصير مالكا وواحد تاني يريدون أن يوليه علي كده يبقى يصير إيه؟ ملك يبقى ملك من يملك مالكا من يملك هؤلاء بالنسبة ايه بالنسبة لبعضنا لكن لما نصعب نشوف من ملك من يملك نقول والله. ولا تظن ويتظنوا ان في واحد ملك في الدنيا ولو كان ظالما بغير مراد الله فيه لانه بيجي يقدر رسالة لان اذا انحرف العباد لازم ربنا يجيب عليهم واحد قاتل ظالم هو الاخيار يعرفه ربهم لا. لا خير ما يعرفوش يا رب ولذلك ربنا يقول ايه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ونقول له ايها الخير ضع قدما على قدم ولا تلوث يدك بانك انت حتى تنتقم من الظالم انا حجب له واحد ظالم اقوى منه ظلم وانت تقعد كده مبسوط انا نزيحك انك انت تعمل العمليات مخلكش تعملها ابدا ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا شائعة عندنا او لسة شائعة لو أن الذين ظلموا ممكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما صنعه إخوانهم في بعضهم ما يبقى إذن فيه مالك وفيه ملك وفيه بقى مالك الملك ما قالش مالك الملك لأن إن جت للحكاية ما تجدش حد يبقى مالك اللي هو فقول قل الله هم مالك الملك هو أن يتصرف وإياكم أن تظنوا أن أحدا حكم في خلق الله بدون مراد الله إنما الناس لما ولذلك نحن نقول فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة مش كده؟ أن الله ملك الملوك قلوب الملوك ومواصيها بيده فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني واعطفهم عليكم <تصفيق> اوقعوا تفتكروا إن حد خد الملك من ربنا ياسبعا إنما هو جاء ليؤدب به وإن ظلم في التأديب ربنا يبعط له واحد ايه؟ واللي شاف ظلمه لازم يشوف مظلوميته على طلك قل كل اللهم مالك الملك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك قمة اللهم ديا فيها عجب من العجائب اللغوية القرآن نزل بنسان العربي يعني الأمة العربية فصيحة وبتنطق بالبيان البليغ الفصيح وهذا اللفظ واحد اللي هو لفظ الله جعلت له خصوصية في هذه اللغة اللي كفر الناس بها ما كفرت قريش جعل لاسم الله خصوصية لا توجد لغيره ازاي ام قال لكم عندهم لا ينادى ما فيه قال اللي فيه قال لا ينادى ما تقولش يا الرجل بل تهت وتوصل وقل يا ايها الرجل الا لفظ الجلالة. يا الله بس. وهو وحده في اللغة. مما يدل على ان له تميز حتى في نطقه تميز في نطقه ما فطرنيش ليه دي ما هم ما قالوش ابدا يا يا, يا الكذاب ما قالوش ابدا في لغتهم الا هذا اللفظ فكأن الله يرغم حتى الكافرين دين يجعل الله تميز حتى في افواه الكافرين اسمه متميز كده يا الله ما تقولش يا الرجل او يا العباس او ما ابدا لازم تجيب ايه ايه يا إيه ايها ما تقولش يا النبي انما تقول يا ايها النبي انما عند الله اقول ايه لانها دي خصوصية له ولازم يلفتن بان من خصوصية للخصوص الخصوصية دي للخصوص وهو الحق سبحانه وتعالى وايضا ما رأينا في لغة العرب على من دخلت عليه التاء كحرف القسم الا الله تالله مألش تزيت تعمر تا تبكر ابدا لا تجدها ابدا تالله لا تجد بالقسم بالتاء وإلا فك وكذا فيها موجودة إنما قسم بالتاء ولا تجدوا أيضا علماً من المفرد العالم إحنا عارفين في الندى مفرد إيه لما يجي ندو يقولوا يحذفوا حرف الندى مثلا قد يحذف حرف الندى يوسف أيها الصديق مثلا يعني يا يوسف ولا يعوض عنها حرف إلا في لفظ الجلالة يحذفون يا من يا الله ويعوضوا بدل الياء المحذوف المية اللهم لا تجدها في علم آخر في اللغة كل هذا ليدل على أن اللفظ في ذاته له خصوصية خصوصية الطوع في اللفظ خصوصية المسمى قل اللهم وكأن لما تحذف حرف اللي يا دي بتيجي الأول كده يا استدعاء كأن الله يجب أن يكون المستدعى بدون حرف نداء اللهم وبعدين فهمها لك ماها نداءها يوم يجيب الايه إيه الميم ومرة تيجي في بعض اللغات تيجي معليه إني إذا ما حادث الألم ما أقول يالهمة يالهمة يعني يا الله من يجيب مين ويجيب برضو المين خصوصيات للنفس واللغة العربية موجودة وفي اعلام في مفرد علم كتير في اللغة اما انما شوفناش فيها الحاجات دي ليه فيه اقل وفيه ما نوديش ليه بقل الا الله يقام يقولك دي خصوصية ليه لصاحب الخصوصية الاعلى نعم قول اللهم مالك الملك طب ما قالش مالك الملك ليه أم قال لك لأن أصل الحكاية حيجي يوم ما يبقاش حد يملك حاجة يبقى هو المالك الوحيد ليه من الملك كل يوم يبقى هنا مالك مالك أقوى من إيه من مالك لأنه لما يقول مالك يبقى فيه ناس يملكهم قال لك لا ده من أولها مفيش أولها نعم قل اللهم مالك الملك مدام ملكه يهبه لمن يشاء في جزئيات الامور تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء م. الله هنا نلاحظ ان دي جاء بعد عملية المحجة وعملية انهم دعوا الى حكم الله ليقوم منهم فريق منهم ايه معرضون. وعللوا ذلك بان انا مش عارف ابناء الله ولا انت بس الناره الا ايام ايه? الا ايام ما ايه معدودة. الله كل دي خيارات في المن. فربنا بيقول لهم هيجي يوم. ما فيش حبي يدقاله. حاجة ابدا. وايضا لها سبب خاص. كما حدثتنا كتب السيرة. حينما جاءت غزوة الأحزاب اللي تجمعوا فيها كل خصوم الدعوة واليهود بقى شغلوا الدس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة معنى خندق يعني شيء يعوق التقدم شافوا مثلا الفرس تقدر تئزح زي ما بيقولوا أديه فنزولوا بقى إلى دقة الإدارة سلمان اقترح أن يحفظ الخندق ودي يبدو أنه أخذها من من بيئاتهم فقبلت وأقرها رسول الله وعطا علوها اذا مش كل حاجة لان الكفار عملوها ما عملهاش بل مدام امر نافع اعمل ادي واحد الشيء الاخر انه حين اراد ان يحفل الخندق والارض فيها متاعب المشقة في الخطر ماذا صنع عمل حصة لكل عدد فاعطى اربعين ذراعا لكل عشرة من أصحابه لم يطلق الأمر كل واحد يفحط اللي على كيفه بل وزع وزع المسئولية توزيع المسئولية دي معنى إيه؟ معنى توزيع المسئولية إن كل واحد يبقى مطلوب منه طيب ولما كان عمل واحد كل واحد وعمله منه مربعين جراء على عشرة يبقى كل واحد ايه أربع أزر ما كان يعمل لكل واحد أربع أزر يا سلام شوف حكمة الإدارة والحزم فيها إنه هيعمل إيه لأن الذين يحفرون من الصحاب ليسوا متساوين في القدرة والمجهود فيقوم يجعل كل ضعيف يدرف عشرة يشألون يبقى عمل إيه ما عملهاش مشاه عشان يبقى في تحديد مسئولية وما عملهاش مشخصة التسخيص الاولي ان هو فرض وفرض لان واحد ضعيف ما يقدر فستر الضعيفة في قوة اخوانه وساعة توبت في العشرة كده واحد ضعيف وشايف اخوانه عمالين بيحملوا عنه وبيعملوا مباعي لاخره ماذا يكون موقفه ومنهم توجد الايه توجد المحبة وجد الألف يبقى القوي أفاض على مين؟ طيب أدي عرفنا بقى هو وزع على كل عشرات من أصحابه أربعين زراعة. عمرو بن عوف كان في عشرة منهم سلمان الفارسي فلما جاءوا ليحفروا صادفتهم هذا اثناء ايه الكؤود ما تسمعوش دي عقب كؤود عقب كؤود يعني ما نقدرش نتغلب ايه عليها ماخوذه من ايه الحافر اذا حفر طول الارض ما هي سهلة قدامه بيحفر مشي رقاق فاذا اصابته حاجة صعب شوية يقال له اكد الحافر اكد يعني اصاب حتة صماء مش غادر ان اعوالوا عليه فالجماعة اللي فيهم سلمان وعمر ابن عوف والمغيرة قالوا لسلمان اذهب فارفع امرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمان اخذنا منها شيء وهو أن المكلف من قبل من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوق الأداء المهمة على قدر ما كلف لازم يعود إليه ونعمل إيه فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعوة وجاء على الصخرة الكأودية أو الكأداء دي وضربها ساعة يستدم بقوة حديد بصخر نحن نعرف ميحدث شرر فحدث شرر أضاء فهتف رسول الله الله أكبر فتحت قصور بسرى في فارس ثم ضرب ضربة أخرى الله أكبر فتحت قصور الحمراء بالروم وضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر فتحت قصور صنعاء فكأنه حين ضرب ضربة أوضح الله له معالم الأماكن اللي حيدخلها الإسلام فلما بلغ أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القوم قالوا من اليهود وغيرهم يمنيكم محمد بفتح قصور ايه صنعاء وفي فتح قصور الخمراء بتاعة الروم وفي فتح قصور بصرة بتاعة البتاع وانتم لا تستطيعون ان تبرزوا لنا وعايزين انتم بيعملوا خندة عشان مت... فانزل الله قولا المسألة ليست مسألة عزم من هؤلاء إنما هي نية على قدر الوسع فإن فعلت على النية بقدر الوسع دعي المدد للممد الأعلى فقال الله لرسوله قل أي ردا على ما يقولون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء تؤتي الملك للمسلمين وتنزعه من فارس وتنزعه من الروم وتنزعه من صنعاء تؤتي الملك لمحمد واصحابه تنزعه من قريش تؤتي الملك ما كانوا اليهود في المدينه عاملين ملوك اذا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كلمه تنزعه الملك ما هو النزع اولا النزع هو القلع بشده انه عادة مجمالك ميبقى ايه ماسك في الملك او مكبت قالك ميتبت ليه لما تشوف واحد ميتبت كده على الحكم وعلى الملك يعرف ان المسألة مغنى منه لو كانت تبعات وعرق وصهر ومشقة وحرص على حقوق الناس وعمال بيسأل نفسه انت عملت ايه النهاردة وعملت إيه؟ كان ما يصدق ان هو يفلت منها. إنما ساعة ما تشوفوا مكلبش فيها كده يعرف إنها إيه إنها غن ومش غر إنها غن إنها مش غر ولذلك صدنا عمر قالوا إن فقدناك ولا نفقدك مولي عبد الله ابن عمر ده رجل قرقره الورع ابنه أنهم بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد بزيادة علينا الحكاية دي مشقة تعب يبقى إذن تنزع لأن اللي قاعد عايز يعمل إيه لكلب شفير أنه وكلب ما تنساش ولذلك إنذن إلى الدول في عنفوان حضارتها وقوتها وبعدين على أهوى سبب كده راح الملك اتملأ إذا ما حدش أعبان رسب عن ربنا سات ما طل و ومش هذا يا يا روح يا إما ي ي الحكم يا يأخذ منه الحكم وتنتهي المسألة وياخذ منه الحكم وتنتهي المسألة خلاص تبقى حكاية كل اللهم إيه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وإلى لقاء آخر